قُلْ أَغَييرَ اللهَّ اتَّخِذ وَلَ فَطِر السماواتِ وَالأَضِ وَهُو يُطَعم وَلَا يطعَم قُلْ إِّ أمِرْتُ أن كونَ أََّلَ من أَسْلَم وَلَا تكََّ مِن المُشكين قُل إنِّي أَخَافُ إا إن صَييتُ رَبّيا ذابَ يَوْمِ النظيم.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 وَيَوْمَ نَحشرُهُمْ جَثُمَّ نَقولُ للَِّذينَ أَشَكُونأَينَ شُركَكُمْ أين شُرركَ أُكُم الذيينَكُ تُم تَزُمُون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 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَدْنَ عَلَمُ إهُ لا يَحزُن كََّ يَقولُون فَإِهُ لا يكَذّبونكَ وَلَِ الظَّالِمِينَ بآياتاتِ الله يَجحَدُون وَلَقدَدْ كُذذِبَت رُسُل مِ قَابِلكَ فَصَظَروا عَ مَا كُذبُ وَأُذُ حتىَ أَتَهُم نَصناَ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 اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَل إِيَّاهُ تَدْعُونَ بَل إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ مَا تُشْرِكُونَ وَلاقدَدَأَرُ سَلْن إِلَ أُمَ مِِّ قَبْلِكَ فَأَخَذناَاهُم فَأَخَذناهُم, فأخذناهم بِالْبَنْسَِ وَالضَّررَّ إِلَ عَهُم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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اها اولئك من الله عليهم اها اولئك من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم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 ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور وَكَذَلِكَ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع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 انظُر كيف نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ بِمَا اسْتَقَرَّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهواته الشياطين في الارض حيران حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى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 فَلََّا أَفَلَتْ قَالَ يَ قَوْمِ إّ بَر أُم مَِّا تُشْرِكُون إِّي وَجَّهْت وَجههَ للَِّذِي فَقَرَ السَّمنتِ وَالْأَرضَ حَنِيفَ وَمَا أَنَ مِنَ الْ المُشْرِكين وَحَجَّهُ قُل لَا أَتَّخِذُ حَجَرًا وَلَا صُخْرَةً وَلَا رَبًّا آخَرَ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا اللَّهُ ۖ فَقُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ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 إِ اللهَّه فَالِقُ الحَبّ وََّوَا يُخْرِرجُ الْ الحَيَ مِنَ المَييتِ وَمُخْرِرجُ الْ المَييتِ مِنَ الحَي ذَالِكُمُ اللهَّهُ فَأََّتُ فَكُون فَالِقُ لِصْباحِ وَجَلَ الليلى سَكَنَون وَالشَّمْمسَ وَالقَمََحُصْبانَانَا.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 اَشَاءَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ قَوْمِي يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ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 وَجََّاتٍ مِنْ عَمْنابِ وَالزَّيْتُونَ وَرْغَُّ نَ مُشْتَ بِه وَغَيرَ مُتَشابِه أُظُرُ إِلَ تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنَّهِ إَِّ فِي ذَِكُمْ لآياتاتٍ لِقَوْمِين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 وَماَا يُشعِرُكُمْ أَهَا إِذَ جَأَتْ ل يُؤِّنون وَالنْ قَلِّبُ أَفْئِدَةَم وَأَبِصَارَهُم كَمَا لَمْ يؤمنِنُوا بِهِ أَوَّلَ مََْةِ وَنَدَرُون فِي طُغْيَانِم يعمَهُون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 والَّذينَ آتَينَاهُمُكِتابابَ عَمونَ أنهُ مُنَزَّل مِ الرَبِّكَ بِالحََّّ فَلاَا تَتكونََُّ مِنَ المُممتَرين وَتََّتْ كلَلِمَةُ رَبِّكَ, ربك صِدقَ وَعددِل لا مُبَدّلَ لِكَِماتِهِ وَهُوَ السَّميع العليم.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 وَكَذَلِكَنُولّ بَعضَ الظَّادِ مِينَ بَعضًَا بِمَا كَوا يَكْسِبُون يا مَعشَرَ الْ الجِّ وَالعِسِ أَلَم يَأتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُّونَ عَلَيْكُم آياتِ يَقُصّونَ عَلَكُم آياتِ وَيذِرونَكُمْ لِقَا أَيَوْمِكُمْ هذا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 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَضَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ بِزَعْمِهِمْ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 وَإَكُم مَتَتَ فَهُم فِيهِ شُرَكَان سَيَجزهِم وَصفْفَهُم إِهُ حَكيِيمٌ النَّادم قدَدْ خَصَِ الذيَّينَ قَتَدُ أَولادَهُم سَفَم بِغَيْرِعِلْمِ وَحََّموا مَا رَزَقَهُم وَحََّمُ مَا رَزَقَهُم اللهَّهُ ْتِرَ أَن عَى الله, افتراء على الله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 إِنَّهُ لَكُم عدو مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَن الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمّ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ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 لَا صَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا فَإِنَّ رَبَّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ القوم سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَأْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا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 فَإِذَا شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عليكم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 فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ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 يَووم يأتي بعد آيات رَبِّكَ لا يَمفَعونَنفسْسًا إمانهاَالَ تَكن آمَنَة مِن قبل لم تَكن آمََت مِنْ قبل أو كسبت في خيرا قَلُ أَكَسَبَت في إمانهاَا خَير قُلِ تَظِرُون إِ م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 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا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 وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم